هذا يقول أنني قلت ان الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة ألف صلاة هكذا؟ هذا خطأ خطأ واضح المسجد الحرام بأل... بمئة ألف صلاة والمسجد النبوي بألف صلاة والمسجد الأقصى بخمسمائة صلاة هذا خطأ واضح يعرفه الصبيان من أبناء أهل الإسلام والحمد لله والحمد لله الذي جعلا في مجلسنا من يرد علينا خطأنا ويدلنا عليه فنصححه وإني لأشكر لهذا الأخ تنبيهه ولا تبخل علينا معشر الأحبة فربما حمل عنا الخطأ بسبب أن مشايق نستغفر الله من ذلك فمن سمع خطأ فعليه أن ينبهنا إليه ويرشدنا إليه هذا من سبق اللسان وهو خطأ واضح يعرفه صفيان المسلمين ولله الحمد وجزى الله أخانا المنبه خير الجزاء